قيم <تصفيق> <تصفيق> <قال ie> ان انزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلينفعه ومن ضل فانما يضل عليها وما انت عليه بوكيل <تصفيق>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 وَإِذَا ذُكِرَ ذكر الله وحده شمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قل اللهم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 fijze miste de mens een dur de gane, tómijze kouwde een nijme قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا منها أولئك سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين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 واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم من قبل ان ياتيكم العذاب بغتة وانتم لا تشعرون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 وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونَي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ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 قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مطويات بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وتعالى عَمَّا يُشْرِكُونَ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا الْكِتَابُ وجيء بالنبيين وَقُضِيَ بينهم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وغفيت كل نفس ما عملت وهو أَعْلَمُ بما يفعلون وسيق الذين كفروا إِلَى جهنم زمرا حتى is al een foutje, وقال لهم خزنتها hoopje, een hoopje, منكم hoopje, عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بَلَا ولكن حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ قِيلَ دِخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَسْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا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 وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدًا وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فنعم أَجْرُ الْعَامِلِينَ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 حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب الطول لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قون لوح والاحزاب من بعدهم وهمت كل امه برسولهم لياخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فاخذتهم فكيف كان عقاب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 مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحيتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى قروج من سبيل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 بالحق من عندنا قالوا قال قتلوا ابناء الذين امنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين الا في ضلال وقال في العون دعوني اقتل موسى وليدع ربه إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دينكم أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الفساد؟ وقال موسى إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الحساب. وقال رجل مؤمن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 وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني اهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرى من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا ذَكَرٌ او انثى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُزَقَّوْنَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ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 النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعه ادخلوا ال فرعون اشد العذاب واذ يتحادون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إن وَإِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُرْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارُ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّانِ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 ان الذين يجادلون في ايات الله بغير سلطان اتاهم ان في صدورهم الا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله انه هو السميع البصير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 ما لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بأية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبقرون الله الذي جعل لكم الأعوام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حازة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون أَفَلَمْ يسيروا في الْأَرْضِ فأنظروا كيف كان عَاقِبَةُ الذين من قبلهم كانوا اكثر منهم واشد قوها واثارا في الارض فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرعوا بما عندهم من العلم وحاق بهم we gaan ervan niet kunnen vergeten dat سنة الله التي قد خلت في عباده وقسر هنالك الكافرون بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم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 ومن بيننا وبينك حجاب فعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واقد فاستقيموا إليه واستغفروه وغيل للمشركين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 استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض اتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين واوحى في كل سماء امرها وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وحفظا، ذَلِكَ تقدير الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَائِقَةً مثل صَائِقَةِ عَادٍ وَثَمُودٍ Izjātuhu al-Rusul min baini aidihim wa min khalfihim allā ta'abbudu illa Allah. Qanū lā usha' Rabbuna lā anzal malaikat. Fā inna bima ursiltu bihi kafīhu. فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة 115. أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون ونحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياه الدنيا ولعذاب الاخره اخزى وهم لا ينصرون واما ثمود فهديناهم فاستحبوا الحمى على الهدى فاخذتهم صائقه العذاب الهون بما كانوا يكسبون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 ja, ze daal ikum samrukum ولا abu swarukum wala, duludukum wala, kjong, wala, kjong,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 ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أدنى الذين أضلانا من الجن والإنس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 لا تسجدوا للشمس ولا للقمن واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبعون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون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 ان الذين كفروا بالذكر لم ما زاءهم وانه لكتاب عزيز. لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنذير من حكيم حميد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 قلوا للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقروا وهو عليهم عما أولئك ينادون من مكان بعيد ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه 119. ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه غريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد